الحمد لله فاطر السماوات والأرض داعي الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.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 هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور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 والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزه فلله العزه جميعا إليه يصعد الكلم الصيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من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 ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك في مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 114. الله والله هو الغني الحميد 115. إن وَيَأْتِ يذهبكم جَدِيدٍ بخلق زديد عَلَى وما ذلك على الله بعزيز 117. ولا تذر وزر أخرى. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إِنَّمَا تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فَإِنَّمَا يتزكى لنفسه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 وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رشل بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثمرات مُكْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مختلف أَلْوَانُهَا وَغَرَابِ بُشُودٌ ومن الناس والدواب والأنعام مختلف الألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتنون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله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 فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير دنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاء ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نغوب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 أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فينظروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قديرا